بوك تو هتون تسعة وسبعون تسعة وسبعون مليك نبك كتو الصفات اثنين الصفات اثنين اج كيك روحة أنا ألبس ثوباً أزرق. أنا لابس ثوباً أزرق. adj. blue. أنا ألبس ثوباً أحمر. أنا لابس ثوباً أحمر. adj. أنا ألبس ثوباً أخضر. أنا لابس ثوباً أخضر. Veszek egy fekete táskát. Sze-esteri sántatajed-saúde. Sze-esteri sántatajed Veszek egy barna táskát. Sze-esteri sántatajed-bunnia. Sze-esteri sántatajed Veszek egy fehér táskát. سأشتري شنطة يد بيضاء. سأشتري شنطة يد بيضاء. أحتاج لسيارة جديدة. أحتاج لسيارة جديدة. ثقشيم فان أيجورش أوتورة. أحتاج لسيارة سريعة. أحتاج لسيارة سريعة سكسيغم van egy kényelmes autora أحتاج لسيارة مريحة أحتاج لسيارة مريحة أدفنت egy idős nő lakik هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن هناك فوق تسكن امرأة سمينة هناك فوق تسكن امرأة سمينة نو هناك, هناك تحت Teszkunu Imra Fudulja. Hunák tehát Teszkun Imra a Fudullia? A vendégeink kedves emberek voltak. Duúfuna kenu unasan Lutafa? Dufuna kenu nesz lutafa? A vendégeink udvarjas emberek voltak. Dufuna kenu unaszan Muhevvebin? Dujúfuna kennu nesz muheve min? A vendégeink érdekes emberek voltak. Dujúfuna kenu unasan muhimin. Dujufuna kenu nesz muhemmin. Kedves gyermekeim vannak. لدي أطفال محبوبون. لدي أطفال محبوبون. سمتلا جركي ونك. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. هل مؤدبون؟ هل أطفالكم مؤدبون؟